بسم الله الرحمن الرحيم ق والقران المجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا أَجَلَّنَّا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِهِم مَرِيجٌ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا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 لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلا قول نوح وأصحاب الرس وثمود وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ طَبَعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعَنِيدٌ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ يتلقى المتلقيات 111. وقد في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريه هذا ما لدي عتيد 113. ألقيا في جهنم كل كفار by the Tak tahu, tak tahu, وَكَمْ أَنَّتْ نَاقَبَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَقْشًا فَرَبَّطُوا فِي الْبِلادِ هَلْ هُم مُّحِيصٌ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وما مسنا من لوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم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 129. تذكر بالقرآن من يخاف